ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يَسَْاجونَكَ بِالعَذاابِ وَإَِّ جَهَنَّ مَ لَُحيطَة بالِالكافِرين يَوْمَ يَلْشهُمُ الْ العذاَبُ مِفَووقِهِم وَمنِنْ تَ تحتِْ أرْجُهِم وَيَقولُ ذُوق مَا كُتُم تَعملون يا عبَادِيَّينَ آمَنوا إِ أَرض وَاسِعةةُ فَإي يَفَعبُدونُون.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 قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقنون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 سَاءَ السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ خَلْقَهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يبلس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 لتُم بش تَ تَشرون ومنِ آياتهأَنْ خلَلَقَلَك منِ فُسِك أأَزوااج للتسكن إليهَا وَجعللَ بينكم وََّت وَوررحم إ في ذكَ لآيات لقومية فَكررون ومنِ آيات خلقُ السَّماواتِ والالأَرض وقتن فلسِنَتِكم وألوانانِكم إ فيِي ذَكَ لآيات للعاالمين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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتٌ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 اضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء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 فآتذ القربَ حهُ وال المسكين وَوبن السبيل ذلك خير للَّذين يريددون وجه الله ذلكك خير للَّذين يريدون وجه الله, الله وأولائكهُ المُفحون وما آتييتُ مّبرب و في أموال الناساس فَ لا يرب عند الله وما آتييت من زكاات تريدون وجه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 ملا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 Thank you. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات, فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير ويسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء كِسَفًا كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا بِهِ به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله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 ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق مَا يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مَا لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم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 وَمِنَ الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإذا تُتلَ عليهْهِ آياتناَا وَلا مستَْكبرًِا كَأَلم ييسهاَا كَأَ في أذُ نَيْهِ وَقرْر كَأَ في أُذُ نَيْهِ وَقرْر فَبَشرِرههُ بعذاابٍ ليم إنِ الذين آمنوا لهم جنات النعيم خَالدينينَ فيِيهَا وَوعد اللهَِّ حَّ وَوهو العزيز الحكيِيم. الَّقَى السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عمد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوج كريم هذا خلق الله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 وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وَإِن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بِهِ علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سَبِيلَ من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر اما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسه واحده ان الله سميع بصير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 كسوا الذا وما تدري نفسهم باي اربا بسم الله الرحمن الرحيم الف لا فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أيام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ نَمَّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَلْيُوقَفْ بِمَا نَشِئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ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 كَذَّبُوا وَلَنُضيِّقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَغْلَمَ مِنَّا لَكَرِّبْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ هَٰؤُلَاءِ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 أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل مِنْهُ أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا وَلَا هُمْ يُضَرُّون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُتَغَيِّرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين الله كان عليما حكيما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 امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في وعليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأتُم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ عُرْفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آملوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصلكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة انحداد اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير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 وصدق الله ورسوله وَمَا زادهم إلا إيمانا وتسليما مِنَ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَارًا فَشَرِبُوا وَهُمْ سُكَارَىٰ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوَرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن تُريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن فتعالي نمتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره والدار الاخره فان الله أعلم فاحشات من كنا اجرا ناويما يا نساء من الذي ما ياتي من كنا بفاحشه مبينه كي ضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم